ومن فرش سورة الأحقاف إلى فرش سورة الرحمن وحز فصله كرها ترى والويل كعاصم تقطع ام لسكين الياء حلنا ونبل كذا طبي يؤمن والثلاث خاطبا حس يؤتيه بنون يلينا وحط يعمل خطيب وفتحه قدموا حوى حجوره الفتح في الجيم وإخواتكم حز ونون يقول وقوم صيبا حفظا واتبعت حالا وبعد رفاعا والصاد في بيم مع الجمع فدو الحار والحب كذاب كتلات كتلا تقول تمرونه حم ومستقرون اخفض إذن ستعلم الغيب فضلا